الوجه الثاني من كتاب فقه اللغة وسر العربية تتمة الباب الثامن الفصل الثاني فيما يحتج عليه منها بالقران الهلع شدة الجزع اللذج شدة الخصومة الحس شدة القتل البث شدة الحزن النصب شدة التعب الحسرة شدة الندامة الفصل الثالث في تفصيل ما يوصف بالشدة عن الأصمعي وأبي زيد والليس وأبي عبيدة ليل عكامس شديد الظلمة رجل صمحمح شديد المنة أسد ضبارم شديد الخلق والقوة رجل عصبي وصمعري كذلك امرأة صلق شديدة الصوت رجل أقشر شديد الحمرة رجل خصم شديد الخصومة شعر قطط شديد الجعودة لبن طخف شديد الحموضة ماء زعاق شديد الملوحة وأنا استظرف قول الليث عن الخليل الزعاق كالزعاق سمعنا ذلك من بعضهم وما ندري ألغة أم لسغة رجل شقذ شديد البصر سريع الإصابة بالعين وكذلك جعلب عن الليث وغيره فرس ضليع شديد الأضلاع يوم مع شديد الحر عود دعر شديد الدخان الفصل الرابع في التقسيم عن الأئمة يوم عصيب وأرونان سنة خراق وجسوس جوع ديقوع وبرقوع داء عضال وعقام، داهية عن كثير ودردبيس، سير زعزع وحقحاق، ريح عاصف، مطر وابل، سيل زاعب، برد قارس، حر لافح شتاء كلب، ضرب طلحة، حجر صيخود، فتنة صماء، موت صهابي، كل ذلك إذا كان شديدا. الباب التاسع في القلة والكثرة الفصل الاول في تفصيل الاشياء الكثيرة الدثر المال الكثير الغمر الماء الكثير المجر الجيش الكثير العرج الإبل الكثيرة الكلعة الغنم الكثيرة الخشرم النحل الكثيرة الديلم النمل الكثيرة عن أبي عمر عن ثعلب عن ابن الاعرابي الجفال الشعر الكثير الغيطل الشجر الكثير الكيسوم الحشيش الكثير عن الليث عن الخليل الحشيلة العيال الكثيرة عن الليث وابن شميل الحير الأهل والمال الكثير عن الكسائي الكوثر الغبار الكثير عن ابن الأعرابي الجبل والقبض الجماعة الكثيرة عن أبي عمرو والأصمعي الفصل الثاني يناسبه في التقسيم عن الأئمة مال لبد ماء غدق جيش لجب مطر عباب فاتهة كثيرة الفصل الثالث يقارب موضوع الباب أوقرت الشجرة وأوسقت إذا كثر حملها أثر الرجل إذا كثر ماله أي بست الأرض إذا كثر يبسها أعشبت إذا كثر عشبها أراعت الإبل إذا كثر أولادها الفصل الرابع في تفصيل الأوصاف بالكثرة رجل ثرثار كثير الكلام رجل جواظم كثير الأكل عن الأصمعي وغيره رجل خضرم كثير العطية فرس غمر وجموم كثير الجري امرأة نثور كثيرة الاولاد عن ابي عمر امرأة مهزاق كثيرة الضحك عين فرة كثيرة الماء عن الليل بحر هموم كثير الماء سحابة صبير كثيرة الماء شاة درور كثيرة اللبن رجل لجوجة كثير اللجاج رجل منونة كثير الامتنان رجل أشعر كثير الشعر كبش أصوف كثير الصوف بعير اوبر كثير الوضع الفصل الخامس في تفصيل القليل من الأشياء السمد والوشل الماء القليل الغبية والبرشة المطر القليل عن أبي زيد الضهل الماء القليل عن أبي عمرو الحتر العطاء القليل عن ابن الأعرابي الجهد الشيء القليل يعيش فيه المقل وفي القرآن الذين لا يجدون إلا جهدهم اللنظة والعلقة الشيء القليل الذي يتبلغ به وكذلك الغفة والمسكة الصور القليل من المسك عن أبي عمر الفصل السادس عن الفارابي صاحب كتاب ديوان الأدب الحفف قلة الطعام وكثرة الأكلة والضفف قلة الماء وكثره الوراد والضفف أيضا قلة العيش الفصل السابع في تفصيل الأوصاف بالقلة عن الأئمة ناقة عزور قليلة اللبن شاة جدود قليلة الدر امرأة نزور قليلة الولد امرأة قنين قليلة الأكل ركية بكية قليلة الماء شاث زمرة قليلة الصوف رجل زمر قليل المروءه رجل جحد قليل الخير رجل أزعر قليل الشعر الفصل الثامن في تقسيم القلة على أشياء توصف بها ماء وشل عطاء وتيح مال زهيد شرب غشاش نوم غرار الباب العاشر في سائر الأحوال والأوصاف المتضادة الفصل الأول في تقسيم السعه على ما يوصف بها أرض واسعة دار قوراء بيت فسيح طريق مهيع عين نجلاء طعنة نجلاء إناء منجوب ومنجوف قدح الرحراح وعاء مستجاك، مكيال قباع سير عنق وعنيق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 خرفج منطقها وجد المسوقها أي وسع معظمها وضيق مدخلها الفصل الثاني في تقسيم السعة فلات خيفق عن الليل نهر جلواخ عن أبي عبيدة بئر خوقاء عن, عن ابن شميل ظل وارف عن الفراق فصل رهرة عن الليل الفصل الثالث في تقسيم الضيق مكان ضيق صدر حرج معيشة ضنك طريق لذب عن سلم عن الفراء جوف زقب عن سعلب عن ابن الأعراضي واد نزل عن الأزهري عن بعضهم الفصل الرابع في تقسيم الجدة والطراءة على ما يوصف بها ثوب جديد برد قشيب لحم طري شراب حديث شباب غض دينار هبرزي عن سعلب عن ابن الاعرابي حلة شوكاء اذا كانت فيها خشونة الجدة الفصل الخامس في تقسيم ما يوصف بالخلوقه والبلا الطمر الثوب الخلق النيم الفرو الخلق الشن القربة البالية الرمة العظم البالي الفصل السادس في تقسيم الخلوقة والبلا على ما يوصف بهما شيخ, شيخ هم ثوب هدم برد سحق ريفة جرد نعل نقل عظم نخر كتاب دارس ربع دافر رسم طامس الفصل السابع في تقسيم القديم بناء قديم دينار عتيق رجل زهري ثوب عدملي شيخ قنسري عجوز قنفرش مال متلد شرف قدموس حمطة خندريس خمر عاتق قوس عاتكة زيخ كالد عن الليث كل ذلك إذا كان قديما الفصل الثامن في الجيد من أشياء مختلفة مطر جود فرس جواد درهم جيد ثوب فاخر متاع نفيس غلام ثاره سيف جراز درع أصداء أرض عذاة إذا كانت طيبة التربة كريمة المنبت بعيدة عن الأحساء والنزوز ناقة عيطل إذا كانت طويلة في حسن منظر وسمن الفصل التاسع في خيار الأشياء عن الأئمة تروات الناس حمر النعم جياد الخيل عناق الطير لهاميم الرجال حمائم الإبل عن ابن أحرار البقول عقيلة المال حر المتاع والضياء الفصل العاشر في تفصيل خالص من أشياء عدة عن الأئمة السيراء الخالص من البرود الرحيق الخالص من الشراب الاثر الخالص من السمن اللضى الخالص من اللهب النبار الخالص من جواهر الاشياء كالتبر والخشب عن الليث اللباب الخالص من كل شيء وكذلك الصميم الفصل الحادي عشر في التقسيم حسب اللباب مجد صميم عربي صريح سمعت ابا بكر الخوارزمي يقول سمعت الصاحب يقول في المذاكرة اعرابي قح ورستاقي قح ذهب إبريز وكبريت وهو في رجز لرؤدة ماء قراح لبن محض خبز بحت شراب فرد عن أبي زين دم عبيط خمر صراح عن الليل كتب بعض أهل العصر إلى صديق له يستميحه الشراب عندي يا إخوان وما منهم إلا أخ للأنس أخية وما لجمع الشمل منا سوى راح صراح في صراحية الفصل الثاني عشر يناسب عن الأئمة مقاية الطعام صفوه الشراب خلاصة السمن لباب البر صيابة الشرف مصاص الحسب الفصل الثالث عشر في مثله يوم مصرح ومسح إذا كان خالصا من الريح والسحاب رمل نقح إذا كان خالصا من الحصى والتراب عبد قن إذا كان خالص العبودية وأبوه عبد وأمه أما مارج من نار إذا كانت خالصة من الدخان كذب سماق وحمدريث إذا كان خالصاً لا يخالطه صدق عن ابن السكيت عن أبي زيد الفصل الرابع عشر يقارب ما تقدم في التقسيم دقيق محور ماء مصفق شراب مروق كلام منقح حساب مهذب الفصل الخامس عشر يناسبه في اختصاص بعض الشيء من كله سواد العين سويداء القلب مح البيضة مخ العظم زبدة المخيض ثلاث العصير قلب النخلة لب الجوزة وصفة القلادة الفصل السادس عشر في تفصيل الأشياء الرديئة عن أئمة اللغة الخلف القول الرديء الحشف التمر الرديء الخنيف الكتان الرديء السفساف الأمر الرديء الهراء الكلام الرديء المهلهله الدرع الرديئه البهرج والزائف الدرهم الرديء الفصل السابع عشر فيما لا خير فيه من الأشياء الرديئة والفضالات والاسفال خشارة الناس خشاش الطير عكر الزيت رزالة المتاع غسالة الثياب قمامة البيت قلامة الظفر خبث الحديد نفاية الدراهم قشامة الطعام حثالة المائدة عسافة التمر قشدة السمن الفصل الثامن عشر أظنه يقاربه فيما يتساقط ويتناثر من أشياء متغيرة النسال والنسيل ما يسقط من وبر البعير وريش الطائر العفافة ما يسقط من السمبل كالتبن وغيره المشافة ما يسقط من الشعر عند الانتشار الخلالة ما يسقط من التن عند التخلل القراطة ما يسقط من أنف السراج إذا عشيا فقطع عن الليل البراية ما يسقط من العود عند البري. الخرافة ما يسقط منه عند الخرطي النشارة ما يسقط من الخشب عند النشر النحاكة ما يسقط منه عند النحت، الفسيط والقلامة ما يسقط من الظفر عند التقليم الفصل التاسع عشرة مثله براية العود برادة الحديد قرامة الفرن قلامة الظفر سحالة الفضة والذهب، مكاكة العظم فتاة الخبز أثالة المائدة قرابة الجلم حزازة الوسخ الفصل العشرون في تفصيل اسماء تقع على الحسان من الحيوان الوضاح الرجل الحسن الوجه الغيلم والغانية المرأة الحسناء الأشحذ الوجه المعتدل الحسن المطهم الفرس الحسن الخلق العيط موسو الناقة الحسنة الخلق الفتية وكذلك الشمردلة الفصل الحادي والعشرون في تقسيم الحسن وشروطه عن ثعلب عن ابن الاعرابي وعن غيرهم الصباحة في الوجه الوضاءة في البشرة الجمال في الانف الحلاوة في العينين الملاحه في الفم الظرف في اللسان الرشاقة في القد اللباقة في الشمائل كمال الحسن في الشعر الفصل الثاني والعشرون في تقسيم القبح وجه دميم خلق شتيم كلمة عوراء فعلة شنعاء امرأة سواء امر شنيع خطب فضيع الفصل الثالث والعشرون في تقسيم السمن عن الائمه رجل سمين ثم لحيم ثم شحيم ثم بلندح وعكوك وامرأة سمينة ثم رضرابة ثم خدلجة ثم عركركة وعضنكة الفصل الرابع والعشرون في ترتيب سمن الدابة والشاة عن ابن الاعرابي واللحياني ونحو ذلك عن ابي معد الكلابي يقال مهزول ثم منق اذا سمن قليلا ثم شنون ثم ساح ثم مترطم إذا تناها سمنا قال الأزهري هذا هو الصحيح الفصل الخامس والعشرون في ترتيب سمن ناقة عن أبي عبيد عن أبي زيد والأصمعي إذا سمنت قليلا قيل أمخت وأنقت فإذا زاد سمنها قليلا قيل ملحت فإذا غطاها اللحم والشحم قيل درم عظمها درم فإذا كان فيها سمن وليست بتلك السمينة فهي طعوم فإذا كثر شحمها ولحمها فهي مكدنة فإذا تسمنت فهي ناوية فإذا امتلأت سمنا فهي مستوكية فإذا بلغت غاية السمن فهي متوعبة ونهية الفصل السادس والعشرون في تقسيم السمن عن الليث والأصمعي والفراء وابن الأعرابي صبي خنفج، غلام سمهدر رجل تار امرأة متربلة فرس مشياط ناقة مكدنة شاة ممخة الفصل السابع والعشرون في ترتيب خثة اللحم عن عدة من الأئمة رجل نحيف إذا كان خفيف اللحم خلقة لا هزالا ثم قضيف ثم ضرب ثم شخت ثم سرعرع الفصل الثامن والعشرون في ترتيب هزال الرجل رجل هزيل ثم أعجف ثم ضامر ثم ناحل الفصل التاسع والعشرون في ترتيب هزال البعير عن سعلب بن عن ابن الأعرابي بعير مهزول ثم شاسب ثم شاسف ثم خاسف ثم نضو ثم رازح ثم رازم وهو الذي لا يتحرك هزالا الفصل الثلاثون في تفصيل الغنى وترتيبه عن الأئمة الكفاف ثم الغنى ثم الإحراف وهو أن ينمي المال ويكثر عن الفراء ثم الثروه ثم الاكثار ثم الاتراب وهو أن يصير أمواله كعدد التراب ثم القنطرة وهو أن يملك الرجل القناطير من الذهب والفضة عن سعل بن عن ابن الأعرابي وفي بعض الروايات قنطر الرجل إذا ملك أربعة آلاف بنار الفصل الحادي والثلاثون في تفصيل الأموال إذا كان المال موروثا فهو تيلاد وإذا كان مكتسبا فهو طارف فإذا كان مدفونا فهو ركاز فإذا كان لا يرجى فهو ضمار فإذا كان ذهبا وفضة فهو صامت فإذا كان إبلا وغنما فهو ناطق وإذا كان ضيعه ومستغلا فهو عقار الفصل الثاني والثلاثون في تفصيل الفقر وترتيب أحوال الفقير إذا ذهب مال الرجل قيل أنزف وأنصب عن الكتائي فإذا ساء أثر الجذب والشدة عليه وأكلت السنة ما له قيل عصب فلان عن أبي عبيدة وإذا قلع حلية سيفه للحاجة والخلة قيل أنقح أنقح فلان عن تعلب عن ابن الاعرابي فإذا أكل خبز الذرة وداوم عليه لعدم غيره قيل طهفل عن ابن الاعرابي أيضا فإذا لم يبقى له طعام قيل أقوى فإذا ضربه الدهر بالفقر والفاقة قيل أفرم وألفج فإذا لم يبق له شيء قيل أعدم وأملق فإذا زل في فقره حتى لصق بالدقعاء وهي التراب قيل أبقع فإذا تناهى سوء حاله في الفقر قيل أفقع عن الليلسي عن الخليل الفصل الثالث والثلاثون لا حليف الرد على ابن قتيبة حين فرق بين الفقير والمسكين قال ابن قتيبة الفقير الذي له بلغة من العيش والمسكين الذي لا شيء له واحتج ببيت الراعي اما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد وقد غلط لان المسكين هو الذي له البلغة من العيش اما سمع قول القرآن أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأثبت لهم سفينة وقوله أولى ما محتج به وقد يجوز أن يكون الفقير مثل المسكين أو دونه في القدرة على البلغة الفصل الرابع والثلاثون في تفصيل أوصاف السنة الشديدة المحل وما أنسانيها إلا الشيطان أن أذكرها في باب الشدة والشديد من الأشياء فأوردتها هنا عند ذكر الفقر لكونها من أقوى أسبابه إذا احتبس القطر في السنة فهي سنة قاحطة وكاحطة فإذا ساء أثرها فهي محل وكحل فإذا أتت على الزرع والضرع فهي قاشورة ولاحسه وحالقة وحراق فإذا أتلفت الأموال فهي مجحفة ومطبقة وجداع وحصاء فاذا اكلت النفوس فهي الضبع وفي الحديث قد اكلتنا الضبع الفصل الخامس والثلاثون في الشجاعة وتفصيل احوال الشجاع اذا كان شديد القلب رابط الجأش فهو زبر فاذا كان لزوما للقرن لا يفارقه فهو حلبس عن الكسائي فإذا كان شديد القتال لزوما لمن طالبه فهو غلث عن الأصمعين فإذا كان جريئا على الليل فهو مخشف ومخش عن أبي عمرو، فإذا كان مقداما على الحرب عالما بأحوالها فهو محرب فإذا كان منكرا شديدا فهو زمر عن الفراء فإذا كان به عبوس الشجاعة والغضب فهو باسل فإذا كان لا يدرى من أين يؤتى لشدة بأسه فهو بهمة عن الليل فإذا كان يبطل الأشداء والدماء فلا يدرك عنده ثأر فهو بطل فإذا كان يركب رأسه لا يثنيه شيء عما يريد فهو غشمشم عن الأصمعي فإذا كان لا ينحاش لشيء فهو أيهم عن الليل الفصل السادس والثلاثون في ترتيب الشجاعة عن ثعلب عن ابن الأعرابي وروي نحو ذلك عن سلمة عن الفراء رجل شجاع ثم بطل ثم صمة ثم بهمة ثم زمر ثم حلس وحلبس ثم أهيس أليس ثم نكل ثم نهيك ومحرب ثم غشمشم وأيهم الفصل السابع والثلاثون في مثله عن غيرهم شجاع ثم بطل ثم صمة ثم ظهمة ثم زمر ونكل ثم نهيك ومحرب وحلس وحلبس ثم أهيس وأليس ثم غشمشم وأهيم الفصل الثامن والثلاثون في تفصيل أوصاة الجبان وترتيبها رجل جبان وهيابة ثم مفعود إذا كان ضعيف الفؤاد ثم ورع ضرع إذا كان ضعيف القلب والبدن ثم قعقاء ووعواء وهاء لاع إذا زاد جبنه وضعفه عن المؤرج والليث. ثم منخوب ومستوهل إذا كان نهاية في الجبن ثم هوهات وهجهاج إذا كان نفورا فرورا عن أبي عمر ثم رعديده ورعشيشة إذا كان يرتعد ويرتعش جبنا ثم هردبة إذا كان منتفخ الجوف لا فؤاد له عن أبي زيد وغيره الباب الحادي عشر في الملء والامتلاء والصفورة والخلاء. الفصل الأول في تفصيل الملء والامتلاء على ما يوصف بهما كما نطق به القرآن واشتملت عليه الأشعار وأطفح عنه كلام البلغاء وقد يوضع بعض ذلك مكان بعض فلك مشحون كأس ذهاق واد زاخر بحر طام نهر طافح عين ثرة طرف مغرورق جفن مترع عين شكرا فؤاد ملآن كيس أعجر جفنة رزوم قربة متافة مجلس غاص بأهله جرح مقصع إذا كان ممتلئا بالدم عن الليث عن الخليل دجاجة مرتجة وممكنة إذا امتلأ بطنها بيضة عن أبي عبيد الفصل الثاني في تركيب كمية ما تشتمل عليه الأواني عن الكسائي إذا كان في قعر الإناء أو القدح شيء فهو قعران فإذا بلغ ما فيه نصفه فهو نصفان وشقران فإذا قرب من أن يمتلئ فهو قربان فإذا امتلأ حتى كاد ينصب فهو نهدان الفصل الثالث في تقسيم الخلاء والصفورة على ما يوصف بهما مع تفصيلهما أرض قفر ليس بها أحد ومرت ليس فيه نبت وجرز ليس فيها زرع دار خاوية ليس فيها أهل غمام جهام ليس فيه مطر بئر نزح ليس فيه ماء عن الكسائي إناء صفر ليس فيه شيء بطن طاو ليس فيه طعام لبن جهير ليس فيه زبدة عن سلم عن الفراء بستان خم ليس فيه فاكهة عن ابن الاعرابي شهبة هف ليس فيها عسل عن الليث عن الخليل قلب فارغ ليس فيه شغل خد أمرد ليس عليه شعر امرأة عطل ليس عليها حلي. بعير علف ليس عليه وسم، محبوس طلق ليس عليه قيد خط غفل ليس عليه شكل شجرة سلب ليس عليها ورق الفصل الرابع يأخذ بطرة من مقاربته رجل أقلف لم يختتن رجل قرحان لم يصبه الجذري رجل فرورة لم يحج رجل مكسع لم يتزوج رجل غر لم يجرب الأمور سيف خشيب لم يفقل ناقة قضيب لم تذلل مهر ريض لم تستتم رياضته امرأة بكر لم تتزوج روض أنف لم يرعى أرض فل لم تمطر عجين فطير لم يختمر الفصل الخامس يناسبه في الخلو من اللباس والسلاح رجل حاف من الخف والنعل عريان من الثياب حاسر من العمامة أعزل من السلاح أكشف من الترس أميل من السيف أجم من الرمح أنكب من القوس الفصل السادس يقاربه في خلو أشياء مما تختص به شات جماء لا قرن لها سطح أجم لا جدار عليه قرية جلحاء لا حصن لها هودج أجلح لا رأس عليه امرأة أيم لا بعل لها رجل عزب لا امرأة له إبل همل لا راعي لها الفصل السابع في تقسيم ما يليق به المنجاب سهم لا ريش له القرقر قميص لا كم له التبان سراويل لا ساق لها الكوب كوز لا عروة له الفتخة خاتم لا فصلة، الفصل الثامن أراه ينخرط في سلكه حشر عن رأسه سفر عن وجهه افتر عن نابه كشر عن أسنانه ابدى عن ذراعه كشف عن ساقه الفصل التاسع في خلاء الأعضاء من شعورها رأس أصلع حاجب امرط وأطرته جفن أمعط خد أمرد عارض أثق جناح أحص زنب أجرد رقب أدقع بدن أملط قال الليث الأملط الذي لا شعر على جسده كله إلا الرأس واللحية وكان الأحنف بن قيس أملط الفصل العاشر في تفصيل الصلع وترتيبه إذا انحسر الشعر عن جانبي جبهته فهو أنزع فإذا زاد قليلا فهو أجلح فإذا بلغ الانحسار نصف رأسه فهو أجل وأجله فإذا زاد فهو أصلع، فإذا ذهب الشعر كله فهو أحف، والفرق بين القرع والصلع أن القرع ذهاب البشرة والصلع ذهاب الشعر منها الباب الثاني عشر في الشيء بين الشيئين الفصل الأول في تفصيل ذلك البرزخ ما بين كل شيئين وكذلك الموبق وقد نطق بهم القرآن وقد قيل إن البرزخ ما بين الدنيا والآخرة الرقبة همدة بين العاجلة والآجلة المدلج ما بين البئر والحوض عن أبي عمرو. الركيب ما بين نهري الكرم عن الليل المنجات ما بين البئر إلى منتهى الثانية عن الأصمعي الرهو ما بين التلين الضمء ما بين الوردين الزنابة ما بين التلعتين من المسائل الفالجة متسع ما بين كل مرتفعين عن ابن الاعرابي الفواق ما بين الحلبتين لانها تحلب ثم تترك ساعة حتى يجر ثم يعاد لحلبها عن ابي عبيد عن ابي عبيده القر مركب الرجال بين السرج والرحل عن ابي عبيد ايضا الذئبة ما بين دفتي الرحل والسرج عن الاصمعي الفرط اليوم بين اليومين عن سعلب عن ابن الاعرابي السدفة ما بين المغرب والشفقي وما بين الفجر والصلاة عن عمارة ابن عقيل ابن بلال ابن جرير أونس الفرس ما بين أذنيه عن أبي عبيدة المزالف القرى بين البر والريف كالأنبار والقادسية عن عبيد الفصل الثاني في تفصيل ما بين الأصارع عن ابن دريد عن الأشنان زاني عن التوزي ومثله عن أبي الخطاب في نوادر أبي مالك الشبر ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإذهام وطرف السبابة الرتب ما بين طرف السبابة والوسطى العتب ما بين طرف الوسطى والبنصر البصم ما بين البنصر والخنصر الفوت ما بين كل اصبعين طولا الفصل الثالث يناسبه في الاعضاء الصدغ ما بين لحاظ العين الى اصل الاذن الوتيرة ما بين المنخرين النثرة فرجة ما بين الشاربين حيال وترة الامس البأديل ما بين العنق إلى الترقوة الكثد والثبج ما بين الكاهل والظهر اليسرة فرجة ما بين أسرار الراحة يتيمن بها وهي من علامات السخاء التفطفة ما بين الخاصرة والبطن الفصل الرابع يقارب موضوع الباب ويحتاج فيه إلى فضل استقصاء الهجين بين العربي والعجمية المقرف بين الحر والأما، القلنق الفلنقس بين العجمي والعربية البغل بين الحمار والفرس السمع بين الذئب والضبع العسبار بين الضبع والذئب الصفسراني بين البختي والعربي الأسبور بين الضبع والكلب الورشان بين الفاخثة والحمام النهثر بين الكلب والذئب الفصل الخامس يقارب ما تقدم المعجر بين المقنعة والرداء المطرد بين العصا والرمح الأكمة بين التل والجبل البضع بين الثلاث والعشر الربعة من الرجال بين القصير والطويل وكذلك من النساء الشنون من الإبل والشاء بين الممخة والعجفاء العريض من المعز بين الفطيم والجزع النفق من النساء بين الشابة والعجوز الباب الثالث عشر في ضروب الألوان والآثار الفصل الأول في ترتيب البياض أبيض ثم يقق ثم لهق ثم واضح وناصع ثم هجان وخالص الفصل الثاني في تقسيم البياض واللغات فيه كثير مما يفق به مع اختيار أشهر الألفاظ وأسهلها رجل أزهر امرأة رعبوبه شعر أشمق فرس أشهب بعير أعيس ثور لهق بقرة لياح حمار أقمر كبش أملح ظبي آدم ثوب أبيض فردة يقق خبز حوار عنب ملاحي عسل مازي ماء صافي وفي كتاب تهذيب اللغة ماء خالص أي أبيض وثوب خالص كذلك الفصل الثالث في تقسيم البياض إذا كان الرجل أبيض بياضا لا يخالطه شيء من الحمرة وليس بنير ولكنه كلون الجص فهو أمهق فإن كان أبيض بياضا محمودا يخالطه أدنى صفرة كلون القمر والدر فهو أزهر وفي حديث أنس أنه كان أزهر ولم يكن أمهق فإن علته أو غيره من ذوات الأربع صمرة يسيرة فهو أقهب وأقهد فإن علته غبرة فهو أعصر وأغسر الفصل الرابع في بياض أشياء مختلفة السحل الثوب الابيض عن ابي عمرو النقى الرمل الابيض عن الليل الصبير السحاب الابيض عن الاصمعي الوثير الورد الابيض عن ثعلب عن ابن الاعرابي القشم البسر الابيض الذي يؤكل قبل ان يدرك وهو حلو الخوع الجبل الابيض عن ثعلب عن ابن الاعرابي الريم الظبي الابيض اليرمع الحجر الأبيض النور الزهر الأبيض القضيم الجلد الأبيض عن أبي عبيدة وأنشد كأن, كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع الفصل الخامس يناسبه الوضح بياض الغرة التحجيل والبرس والبهق بياض يعتري الجلد يخالف لونه وليس من البرس المكوكب بياض في سواد العين ذهب البصر له أو لم يذهب عن أبي زيد القرحة بياض في جبهة الفرس السفر بياض النهار الملحة بياض الملح الفوفو البياض الذي في أبطار الأحداث الهجانة أحسن البياض في الرجال والنساء والإبل الفصل السادس في ترتيب البياض في جبهة الفرس ووجهه إذا كان البياض في جبهته قدر الدرهم فهو القرحة فإذا زاد فهي الغرة فإن سالت ودقت ولم تجاوز العينين فهي العصفور فإن جللت الخيشومة ولم تبلغ الجحفلة فهي الشمراخ فإن ملأت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشادخة فإن اخذت جميع وجهه غير أنه ينظر في سواد قيل له مبرقا فإن رجعت غرته في أحد الخدين فهو لطيم فإن فشد حتى تأخذ العينين فتبيض أشفارهما فهو مغرب فإن كان بجحفلته العليا بياض فهو أرثم فإن كان بالسفلاء فهو ألمض الفص السابع في بياض سائر أعضائه عن الأئمة إذا كان أبيض الرأس والعنق فهو أدرع فإن كان أبيض أعلى الرأس فهو أسقع فإن كان أبيض القفا فهو أقنف فإن كان أبيض الرأس كله فهو أغشى وأرجم فإن كان أبيض الناصية فهو أسعف فإن كان أبيض الظهر فهو أرحل فإن كان أبيض الجنب والجنبين فهو أخفص، فإن كان أبيض البطن فهو أنبط فإن كانت قوائمه الأربع بيضاء يبلغ البياض منها ثلث الوظيف أو نصفه أو ثلثيه ولا تبلغ الركبتين فهو محجل فإن أصاب البياض من التحجيل حقويه ومغابنه ومرجع مرفقيه فهو أبلق وقد قيل إنه كان ذا لونين كل منهما متميز على حدة وزاد بياضه على التحجيل والغرة والشعل فهو أبلق فإن كان في استطالة فهو مولع فإن كان البياض من التحجيل ركبة اليد وعرقوب الرجل فهو مجبب فإن تجاوز البياض إلى العضدين والفخذين فهو أبلق مسرول فإن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعصم فإن كان البياض باحدى يديه دون الأخرى قيل أعصم اليمنى أو اليسرى فإن كان البياض في يديه إلى مرفقيه دون الرجلين فهو أقفز وأرفق فإن كان البياض متجاوزا للأرساغ في ثلاث قوائم دون رجل أو دون يد فهو محجل ثلاث مطلق يدا كان أو رجلا فإن كان البياض برجل واحدة فهو أرجل فإن لم يستدر البياض وكان في مآخير أرساغ رجليه أو يديه فهو منعل رجل كذا أو يد كذا أو اليدين أو الرجلين فإن كان بياض التحجيل في يد ورجل من خلاف فذلك الشكال وهو مكروه فإن كان أبيض الثنن وهي الشعور المسبلة في مآخر الوظيف على الرسغ فهو أكسع فإن بيضت الثنن كلها ولم تتصل ببياض التحجيل فهو أصبغ فإن كان أبيض الذنبي فهو أشعل الفصل الثامن يتصل به في تفصيل ألوانه وشياته على ما يستعمل في, في ديوان العرض إذا كان أسود فهو أدهم فإذا اشتد سواده فهو غيهبي فإن كان أبيض يخالطه أدنى سواد فهو أشهب فإذا نفع بياضه وخلص من السواد فهو أشهب قرقاسي فإذا كان يصفر فهو أشهب سوسني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 فإذا كان ثواده في شقره فهو أغبث فإذا كانت كمتته بين البياض والسواد فهو ورد أغبث وهو السمند بالفارسية فإذا كان بين الدهمة والخضرة فهو احوى فإذا قاربت قمرته السواد فهو أصدأ ماخوذ من صدع الحديد فإذا كان مصمة لاشيه فيه ولا وضح أي لون كان فهو بهيم فإذا كانت به نكة بيض وسود فهو أنمش وإن كانت به نكة بيض وآخر أي لون كان فهو أبرش وإن كانت به نكة فوق البرش فهو مدنر، فإذا كانت به بقع تخالف سائر لونه فهو أبقع الفصل التاسع في ألوان الإبل إذا لم يخالط حمرة البعير شيء فهو أحمر فإن خالطها السواد فهو أرمك فإن كان أسود يخالط سواده بياض كدخان الرميث فهو أورق فإن اشتد سواده فهو جون فإن كان أبيض فهو آدم فإن خالطت بياضه حمرة فهو أصهب فإن خالطت بياضه شقرة فهو أعيس فإن خالطت حمرته صفرة وسواد فهو أحوى فإن كان أحمر يخالط حمرته سواد فهو أكلف الفصل العاشر في ألوان الضان والمعز وشياتها إذا كان في الشات أو العنز سواد وبياض فهي رقطاء وضغشاء ونمراء فإن سود رأسها فهي رأساء فإن بيض رأسها من بين سائر جسدها فهي رخماء فإن سودت أرنبتها وزقنها فهي دغماء فإن بيضت خاصرتها فهي خصفاء فإن بيضت شاكلتها فهي شكلاء، فإن بيضت رجلاها مع الخاصرتين فهي خرجاء، فإن بيضت إحدى رجليها فهي رجلاء، فإن بيبدت أوط أوظفتها فهي خجلاء وخدماء، فإن اسودت قوائمها كلها فهي رملاء، فإن بيض وسطها فهي جوزاء، فإن بيبدت طرف ذنبها فهي صبغاء. فإن كانت سوداء مشربة حمرة فهي صداء فإن كانت حمرتها أقل فهي دهساء فإن كانت بيضاء الجنب فهي نبطاء فإن كانت موشحة ببياض فهي وشحاء فإن كانت بيضاء ما حول العينين فهي غرباء فإن كانت بيضاء اليدين فهي عصماء وهذا كله إذا كانت هذه المواضع مخالفة لسائر الجسد من سواد أو بياض الفصل الحادي عشر في ألوان الضباء عن الأصمعي وغيره إذا كانت بيضاء تعلوها غبرة فهي الأدم فإن كانت بيضاء خالصة البياض فهي الآرام فإن كانت حمراء يعلو حمرتها بياض فهي العفر الفصل الثاني عشر في ترتيب السواد على القياس والتقريب أسود واسحم ثم جون وفاحم ثم حالق وحانك ثم حلكوك وسحكوك ثم خداري ودجوجي ثم غربيب وغدافي انتهى الشريط الاول من كتاب فقه اللغة والسر العربية